قتل السند قلت لكم حديث الاولية قبل كده عشان مسلسل بالاولية اي رسيدي حدثنا عبيد الله ابن سعيد وعبده ابن حميد وعبده او عبده يعني محتوط فاتحة وسكون فعبد أو عبد عبد بن حميد قال حدثنا أبو عامر العقدي حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون شعبة والحياء شعبة من الإيمان حدثنا زهير بن حرب حدثنا جرير عن سهيل عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضعاً وسبعون أو بضعاً وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان ما فيش حياء أبداً حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر, وعمر ناقد وزهير بن حرب, حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه أبوه اللي هو مين سلسلة الذهب سيدنا سفيان بن عيينة أمير المؤمنين في الحديث عن سيدنا الزهري أمير المؤمنين في الحديث عن سيدنا سالم أمير المؤمنين في كل حاجة عن أبيه عمل الأبو المبارك من بركة الولد إن كلما يذكر يتردى عن أبيه فنقول عن ابن عمر رضي الله عنه إن ذكر عمر نقول رضي الله عنه وإن ذكر ابنه نتردى عن عمر برضه وده من بركة الولد إن يسنى ابن عمر برضه يعني فيه بركة زيادة سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعظ أخاه في الحياء يعني بيقول له بلاش الحياء اللي عندك ده ولازم فقال الحياء من الإيمان حدثنا عبد بن حميد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد يا حبيبي على دسنة براخر وقال مرة برجل من الأنصار يعظ أخاه سواء الحياء واستمر معانا شوية نكتفي بهذا المقدار اليوم صلى الله عليه وسلم صحبه وسلم وتسليم الكشيرة نازم أن نبقوا حياء شوية